يا مدرك البدار البدار يا قام راتمي أمانا تبدو فقط طال علينا السرار يا قام راتمي تبدو فقط طال علينا يا غيرة الله أمان تغير أعداءك فالصفر غير يا صاحب العصر أترضى رحا عصارة الخمر علينا تدار فاشحة شبا عضبك والسأصلي سفرا ولا تبق صغارا كبار عن جد الفدان كان فيه من غيظ اعداك قلبا حار فهكذا قلب ها قلبا ورى الوجد من الانتظار اذهب الوجد من الرد قد ذهب العدل وركن هدا قد ذهب الهدى قد صد والجور على الدين جار اغث رقاك الله من ناصرين أغذ الله من ناصرين رعية ضاقت عليها القفا رعية ضاقت عليها القفا متى تسل البيض من عندها وتشرع السمر ويحفظ دماء في فئة لها مجن ويالثارج الحسين شعال ويالثارج الحسين شعال اشجار كانها الموت لهم قاعدت ويال والعمر مهر والرؤوس نثار جلس على الدار هجما عغا على تنسى على الدار هجوما عداها تنسى على الدار هجوما عداها مذ الباب بجزر وناها ورد من فاطمة ظلعها ورد من فاطمة ظلعها وحيدر قاد قسرا جغار كيف حسام الله قد خل لليل منه الأعادي حد ذاك الفرار تعدو وتدعو خلف أعدائها يا قوم خلوا عن علي فخار قد أسقطوا جنينها وعترا أطمت الخد العيون حمراء فما سقوط الحمل ما صدرها ما لطمها ما عصرها بالجدار فما سقوط الحمل ما صدرها ما لطمها ما عصرها بالجدار ما وكسها بالسيف فيه ومن تثار قرطها ويفسوها ما ضربها بالسوط ما ننعها عن البكاء وما لها من قراء ما الغصب للعقار منهم وقائد أنحى لها رب الوراء للعقايا ما دفنها بالليل سرًا وما ما دفنها بالليل سرًا وما نبش الذرع منهم عنادًا جهًا دعس لهم في ابنته ما رأوا نبيهم وقد رأوا مرًا جدوارثت من امها زينب جدوارثت من امها زينب كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على امها وزادت البنت على امها من دارها تهدى إلى شر دائر من دارها تهدى إلى شر دائر تستر باليمنى وجهة فأيه فقل... تستر باليمنى وجهة فأيه فقل... أحوزها السطر تمت قل يس... يس... لا تبزغي يا شمس قيلاء كيلة... سرا لا تبغي يا شمس كيلا ترى زينب حسرا ما عليها زينب حسرا ما عليها لا تبغي يا شمس كيلا ترى لا تبغي يا شمس كي لا ترى زينب وحجرة ما علينا قمايا صاحت بحادي العيس دعني على جسومهم أقيم لو تلعزار أو خلني عند ابن أمي ولا تأكلوا من لحمي وحوش القفايا تأكلوا من لحمي بنيني بنيني والدهر بلوى بلاغا يا يوم بلاغا فكري بلاغا يا يوم القلب يبقى بلاهم بلاغ و رحل الغادريه ايي رحل الغا غادرين ااالام البنيهين وحدين وبقي تنحب على الغياب وحدي وحدي حاد الشايق ومياي وحدي لحسين واخو تبغى المسي لحسين واخو على شباكة, على شباكة أشجاب, أشجاب.